هنا يتفقد سليمان عليه السلام جيشه وجنده وكل أحد يولى أمر إما أن يأخذه بحقه وينتركه فكان نبي الله على أنه يوحى إليه وفي ملك عظيم ويعلم منطقة الطير وصخر الله جل وعلا له الجنود مع ذلك كان يتفقد الجيش ولا يكل هذا إلى أحد إلا في أضيق الأحوال ففي أثناء إحدى تفقده لجيشه كما قال ربنا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لم يجد نبي الله الهدهد في مكانه فتعجب وتساءل ولا بد أن يظهر ذلك لمن حوله حتى لا يشعر الجيش بالضعف والخور وقلة الرقيب فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين ثم توعدها على مرءا ومسمع حتى يتعذ غيره قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ثم استدرك فقال أو لا يأتيني بسلطان مبين أي يأتيني بعذر مقبول وبرهان صادق وقد ورد أنه قيل له يا نبي, يا نبي الله أي عذاب شديد هذا الذي يساوي الموت يوم أن قلت فلو أعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه فقيل إن سلي ما عليه السلام قال أضعه مع قوم لا يعرفون له قدرة وهذا أمر مجرد مشاهد إن الإنسان يكاد يموت أضعاف المرات لذا وضع أمام قوم أو بين قوم لا يعرفون له قدرة وقد نقر عن الشافعي رحمه الله وقد نقر عن الشافعي رحمه الله وقد جلس بين أقوام لا يعرفون للعلم قدرة قال أنفر دري بين سارحة الغنم فهذا من هذا والعلم عند الله